ولا يمكنا لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدون لي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون 117. وأقيموا الصلاة وآتوا الذكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون 118. لا تحسبن الذين كفروا معبزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير 119. يا رب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 لا ثعورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم فوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم